وَجَنَّةٌ عَيْنٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضالين. مِنْ حميم.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 عليهم في باستفهامات لا يجدون لها إلا جوابا واحدا هو الاعتراف لله رجله على بألهه ونعمه على عباده والقيام بلو بلوازم هذا الاعتراف من الإقلاع وحدانيته وأو وألوهيته وذلك في قولت على فرائتهم ما أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزلعونه أم نحن الزائعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي ترون وهكذا وفي كل مرة لابد يجيب الله جل وعلا في سؤاله بأنك أنت ربنا المتفضل بالنعم فلما وبخهم على هذه ختم الله عز وجل السورة وفي ختام السورة يقسم الله جل على على يعني أن هذا القرآن حق وأنه كلام سبحانه وتعالى فلذلك يقول الله جل على فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقان الكريم في كتاب مجنون لا يمسه إلا المطهر. وقوله تعالى فلا قسم بما واقع النجوم. المعنى هنا هو هو معنى القسم. لأن الله جل وعلا قال بعده إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا قوله فلا إذا إذا قوله فلا قسم بما النجوم. أي أن الله جل على أقسم سبحانه وتعالى بمواقع مواقع النجوم وتكون لا هنا فيها أقوال وأرجح الأقوال بأن بأن مجيء لا هنا للقسم على على شيء منفي عندما يأتي القسم على شيء تنفي فتأتي بلا كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في قولها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدى مرأة قط أي لا في بيع ولا في غيبها فيها قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدى يد مرأة قط تنفي ما, ما ما يتوهم كذلك أراد الله جل وعلا pneumonia أن, أن ينفي أم أم يعني ما يتوهمونه من أن القرآن سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو إفك الإفترة وكل هذه من أقوالهم لذا قال جل وعلا فعل أقسم بمواقع النجوم وعلى ذلك يقول أقسم بمواقع النجوم لا للنفي لنفي الأقوال البطلة التي كانت وهمونها في القرآن ثم يستأنف ويقول أقسم بمواقع النجوم وأنه لقصر لو تعلمون عظيم وهذه كقول تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني كذلك أقسم بيوم القيامة أقسم بالنفس اللوامة والبعض يقول هنا لا هنا يعني زائدة ولكن الادعاء بأن هناك حروف بأن هناك حروفا زائدة القرآن ليس بوجه أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كل حرف فيه بقصاص مستقيم وعلى ذلك تكون لهم لتأكيد النفي والله جل وعلا يقسم بما شاء من من خلقه سبحانه وتعالى كما أقسم غيومه التين والزيت وطول سيني وهذا البلد الأمي وأقسم في في مواطن كثيرة نعم لعمه كأنهم لفي سكوتهم يعمه فيقسم الله جل وعلا بمشيئة من من خلقه، ولا يقسم الله جل وعلا إن إلا بعظيم لدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن ليس للعباد أن يقسموا إلا بالله عز وجل، لأن القسم على تعظيم المقسم به. والله عز وجل أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. إذن معنى قولي إذن معنى قوله تعالى فلا قسموا بمواقع النجوم يعني أقسم بمواقع النجوم للنوقل قال وإنهم لا قسم إب إذن أقسم الله سبحانه وتعالى بيه. ثم اختلف العلماء في مواقع النجوم على وجهين من التفسير الوجه الأول فلا قسموا بمواقع النجوم أي يعني مطالعها ومواقعها في السماء وهذا يقول به جهور مفسر واختاره الطبر رحمه الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم مواقعها يعني مواضعها في السماء ومطالعها ومشارقها هذه هذه هي مواقع النجوم ومنهم من يقول كالحسن رحمه الله تعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم بانتثارها يوم القيامة وذلك في قوله تعالى إذا الشمس كورت أو إذا النجوم انكدرت يعني أي ما سقطوا على الناس يوم القيامة ولا يبعد هذا القول أيضا هذا داخل في, هذا داخل في الوجه الأول والطابر رحمه الله تعالى اختار هذا الوجه فلأقسم بمواقع النجوم مواقعها في السماء وقلت بقراءتين مواقع النجوم ومواقع النجوم وكلتا القراءتين متوترتين والإفراد يدل على العموم لأنه مفهد مضف من صيغ العموم الوجه الثاني في التفسير يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا يقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم أي بمواطن نزول القؤان النجوم هنا يحمله على نجوم القؤان نجوم القؤان أي, أي, أي المواطن المتفرقة التي نزل فيها القرآن ومنه قبلهم تنجيم القرآن تنجيم القرآن بمعنى نزوله متفبقا يعني, يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحملون بمواقع النجوم لن يحملها على النجوم التي في السماء وإنما حملها على تنجيم القرآن يعني على تفلق نزول القرآن فقد نزل القرآن منجما أي مفرقا نزل على مدار يعني وعشرين عام نزل على على حسب الأسئلة والحوادث والوقائع فكذلك يحمله النعباس رضي الله تعالى عنه اذا يحمل النجوم هنا عليه على على يعني تفرق القران في في في ي في نزوله والقران نزل على يعني وقال الذين كفوا لولا نزل عليه القرآن جملة, جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد ورطلناه تلطينا يعني نزل جملة يا جملة واحدة هذا معنى تنجيم القرآن أنه لن ينزل جملة واحدة لكن عندما يأتينا اختلاف في هذه المسألة وهذه قاعدة مهمة جدا ننظر إلى نظائر هذه النفظة في القرآن هل استعملت هذه اللفظة في القآن على على يعني على هذين المعاني أو على المعنى الذي ذكر ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد قد قد تكون اللفظة تحتمل ذلك لغدا لكن لابد أن ننظر إلى استعمالات القآن لهذه اللفظة فإذا نظرنا إلى استعمالات القآن لهذه اللفظة فنجد قوله قول الله تعالى والنجم إذا إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم هو النجوم النجوم حين تضحينها يعني إذا هوى هبط وهبوطها إما, إما وذلك لردع الشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجوما للشياطين ألم ترى أن الله يصبر له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالآية فاستعمل النجوم هنا بمعنى نجوم, بمعنى نجوم السماء نعم؟ وبالنجم هم يهتدون نجوم السماء إذا استعمالات القرآن لهذا اللفظ يؤيد الوجه الأول وحينازل يعني يرجح الوجه الأول لاستعمالات القرآن وهذه, وهذه قاعدة نستعملها نستعملها كثيرا حين يكون عندنا وجهان من التفسير أحدهما جاءت به شواهد من القرآن والثاني لم تأتي به شواهد فيرجح الذي ورد به شواهد القرآن على غيره إذن القول الراجح هو الذي اختاره الطبي رحمه الله تعالى فلا بمواقع النجوم أي مواقعها في السماء وهذه, وهذه, وهذه يعني مخلوقات عظيمة وعظمتها وكثرتها في السماء يدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى وعلى تفرده بالألوهية والوحدانية لذا قال جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون عظمة هذه النجوم لاستدلنتم لا بذلك على عظمته خالقها وعلى يعني كبريائه وعلى جلاله سبحانه وتعالى ولا أفرطتموه بالعبادة ولا صدقتموه ولا, صدقتم ولا, ولا صدقتموه في في كتبه وفي رسله الذين أرسلهم إليه وإنه لقسم اللو تعلمون عظيم لو تعلمون عظيم لو تعلمون عظيم لو تعلمون عظمته لا سبحانه وتعالى بالجلال والعظمة والكبرياء لكنكم لا تعلمون. وجواب القسم إنه لقُوَانٍ كريم إنه لقُوَانٍ كريم الضمير هنا عاد علىك علىك على كلام الله عز وجل القُوَانِ. إنه لقُوَانٍ كريم سبحانه وتعالى القُوَانِ لأنه الكتاب الله، وأنه يعني وأنه يقرأ ويطلع، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فأقناه لتقاه على الناس على مكثل ونزلناه تنزيلا إنه لقرآن كريم يرد عليهم في أقوالهم الباطلة وقالوا إن هذا إلا إلا إفك نفترا وقالوا أساطير الأول نكتة ما فيتملى عليه بكرة وراصينا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون وهذا يعني يفسرونه باللوح المحفوظ لأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ في كتاب مجنون نعم محفوظ نعم يعني لدى شبه شائبة في كتاب مكنون نصون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون فيها وجهان من التفسير الوجه الأول أن المراد بذلك اللوح المحفوظ القرآن هو في اللوح المحفوظ حين تقرأه الملائكة فلا يمسه إلا المطهرون ملائكة الله عز وجل وهم مطهرون من كل ذنب ومن كل اسم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن لا يمسه إلا, إلا المطهرون يقصد بذلك كتابه عنده سبحانه وتعالى فلا يمس القرآن إلا الملائكة وإلا الأنبياء والرسل وهؤلاء مطهرون من كل زمان ومن كل اسم فهذا الوجه الأول نعم كل كم ودل على هذا الوجه قوله تعالى كل إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر هذا القرآن تطلوب الملائكة كذلك إذا الوجه الأول لا يمسه إلا المطهرون المقصود بذلك كتابه عنده سبحانه وتعالى فلا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة والأنبياء والرسل كما على الوجه ذلك الله جل وعلا في صورة عباسة وطولة في هذا الوجه الوجه الثاني قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر يراد به الأمر والمعنى لا يمس القرآن إلا طاهر طاهر من الحدث والجنابة وعلى هذا المعنى جاءت السنة تبين هذا المعنى أيضا في الحديث الذي يرونه مالك في يموطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كتب لعمل بن حزم في كتابه الذي كتبه إليه وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا يمس القرآن إلا طاهر استدد به جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للمحدثي سواء إن كان حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر لا يجوز له أن يم يمس بيده بدون حائل صفحات القرآن. يا الله جل وعلا يقول لا يمسه إلا المطهر. وهذا الوجه الثاني وكل الوجهين صحيحان. وكل الوجهين صحيحان. الوجه الأول بأن القرآن عنده سبحانه وتعالى كلامه في في صحفه التي يقرأ التي يقرأ منها الملائكة هي صحف مطهرة وهم كذلك مطهرون من كل ذنب ومن كل اسم لذا قال جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون على الخبر والوجه الثاني لا يمسه إلا المطهرون بناه خبر بمعنى أمة أحيانا تأتي الأخبار بمعنى أواياه يعني في قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا طيب ولله على هذا, هذا هذا هذا خبر ولا لا ولله على الناس. ومن دخله كان أمينا خبر أملا خبر لكن الخبر مقصود به أي أمينو من, من دخل الحرم أي أمينو من دخل الحرم نعم إذا أحيانا تأتي الأخبار بمعنى الأوامر للدلالة على قوة هذه على قوة هذه الأوامر لأن الجمل لأن لأن الأخبار لها قوة ولها صدق لا سيما يا أخبار الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المتهور وفيها أيضا إشارات إلى أن الله جل وعلا لا يعطي فهم هذا القرآن ولا إلا من من تطهر قلبه من الدنائس ومن ومن تطهر قلبه من الشرك ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأن الله جل وعلا قل لا يمسه إلا المتهور ففيه دلالة على أنه كلما تطهر قلب العبدي من من الدنايع ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطل كلما كان أحرى لفهم القرآن وتدبري وتأمله لذا قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في في الأرض بغير الحق وإياه كل آية لا يؤمن بها وإياهم سبيل رشدي لا يتخذوا سبيلا وإياهم سبيل رضي يتخذوا سبيلا إذن فهمنا الوجهين لا يمسه إلا المطهرون تنزيلهم من رب العالمين تنزيل من رب العالمين وطبعا لا يمسه إلا المطهرون أيضا رد عليهم في ماذا في ادعائهم بأن الشياطين هي التي تنزل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لذا كذبهم الله جل وعلا فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كافر من لا تتنزلوا على مصر لما تتنزل على كل أفاق أثيم من الصحراء ومن الكهنة نعم ولذا قال جل وعلا يعني يعني وما تنزلت ب بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لأنهم ليسوا مطهرين والقرآن فقط يخص المطهرين والشياطين هم هم هم أهل دنس لذا قال جل تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ومن يستطعون لذا قال بعدها تنزلوا من رب العالمين رد عليهم في قولهم تنزل به الشياطين فضل تنزلوا من رب العالمين وحقيقة النزول أن نزوله من علو إلى سفل وذكرنا قبل بأن نزول القرآن ينسبه الله عز وجل إلى نفسه ان نزول القرآن ينسبه الله الشيء الوحيد الذي ينسبه الله جل وعلا لنفسه هو او القران حميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من من الله العزيز العليم حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم كل كل كل كل ذلك يدل على أن الله جل وعلا يخص القران من نزل منه هذا يدل على أن القرآن كلام الله ويدل على علو الله سبحانه وتعالى أن حريقة النزول يزول من علو إلى سفل تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون أفبهذا الحديث أنتم مذهنون والقرآن سموه الله جل وعلا حديثا كما قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وكذلك قول, قول يعني قول تعالى يعني فبأي حديث بعده يؤمن فبهذا الحديث أنتم مدهنون ومدهنون فسأله معباس رضي الله تعالى عنه بأنهم يمكزبون وال والمدهنة المدهنة المدهنة يواضو بها التك يواضو بها التكذيب والكفر والنفاق وأصلها من يعني شبهها بالدهن والدهن في نوع من إيه من الإلنا في فيلين إيش كده؟ الأذان في عليه لذا قال جل وعلا فبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني بعضكم يلينوا إلى بعض في تكذيب الق يعني بعضكم يماليق بعضًا في تكذيب القرآن وفي الكفر به وفي الدعاء بأنه سحر أو كهانة وأنه ليس أو أنه أصلي الأولين إذا قوله تعالى فبهذا الحديث أنتم أنتم مدينون يعني يداهن بعضكم بعضا يلين بعضكم لبعض في هذا الكفر وفي وفي هذا التكذيب نعم إذا المداهنة بتطلق على هنا إذا المداهنة تطلق على التكذيب وعلى الكفر وعلى النفاق لذلك قال جل وعلا ود لو تدهنوا فيدهنون لو تدهن تطرق هذا القران وتتلل لهم لبعض ما هم عليه من الكفر فيدهنون لك يعفانون لك فابيانه الحديث ان يعني مذهلون يعني يمالق بعضكم بعضا يداهنو بعضكم بعضا في التكذيب وفي الكفر وفي السقيه من القان من القان أفهم هذا الحديث الاستفهام والضبط بالتوبيخ والإنكار على على هؤلاء وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فيها واجام أيضاً من من التفسير. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فالصباح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا ينشغل بعضكم ببعض خليكم انشغلوا بالقوة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قولهم حين يمطرون من السماء مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فينسبون النعمة لغير واهبها سبحانه وتعالى وهذا كان عليه علي الكفاء ولذا ثبت في, في صحيح مسلم أن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قال على إثر السماء كانت بالمدينة هل تضعون ماذا قال ربكم الليلة قال الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى أصبح من من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بيه كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني لا ينسبون المطر وهو هو عظم الرزق لا ينسبونه لله جل وعلا وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا بسبب يعني النوع بمعنى نجم كذا ونجم كذا فنسبوا التصرف في الكون لغير الله سبحانه وتعالى فهذا كافر بيه مؤمن بالكوكب إذا الوجه الأول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أنك الله جل وعلا عليهم كفرهم وشركهم إذ كانوا ينسبون النعم لغير رهبها ومنها الرزق معنى المطر فينسبونه لغير الله سبحانه وتعالى كما قال قبل ذلك أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أي من, من السحاب أم نحن المنزلون والله جل وعلا هو هو, هو الذي ينزل هذا المطر ولا ينزله أحد سواء هذا الوجه الأول وبيقر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الوجه الثاني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون حذكم من القرآن وشكركم للقرآن أنكم تكذبون به والعرب تطلق الرزق على الشكر العرب من مما يطلق في كلام العرب اطلق الرزق على الشكر والوجه الثاني مناسب جدا للسياق أن السياق إنه لقرآن كريم في كتاب مجنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رسلكم أنكم تكذبون فالوجه الثاني أيضا مناسب للسياق أن تجعلون حذركم من كتاب الله أنكم تكذبون به وقال بهذا الحسن رحمه الله تعالى وهو قبر صحيح ولذلك ال يا عبد لذلك يا الحسن رحمه الله تقول خسر عبد جعل حظه من قوان التكريب سبحان الله أي خصوبة هذه لذلك قال وتجعلون لصقكم أنكم تكذبون وتج يعني وتجعلون شكركم على على إنزال قوان هذه أنكم تكذبون به طبعا فيه إشارة إلى أن إلى إلى إلى إلى إلى زم أقوام بضاعتهم الكذب يعني والبهتان كما يشير إلى ذلك الوجه الأول زم قوم بضاعتهم في في تحصيل أرزاقهم هو الكذب والبهتان فالآية فالأية فيها إشارة إلى إلى هؤلاء الذين يمتهنون الكذب نعم ويجذب الرجل منهم الكذبة فتنتشر في الآفاق فهذه هي بضعاتهم الكذب فهم لهم نصيب من هذه الآية وهذا كثير في إعنبيين وفي كتاب وفي ساسة نعم لهم نصيب كبير من هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فالكذب عندهم بضعا تمتهن يصوقونها وتجعلون رسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تمرون واجههم الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم واجههم في نهاية هذه الصواة بأحوالهم عند الموت فلولا إذا بلغت الحكوم فلولا أي فهل إذا بلغت نفوسكم إلى الحكوم وأنتم حينئذين تنظون وبعضكم وهذا وهذا الكلام عن المحتضر والمحتضر هو الذي تحضره الوفاء فلولا إذا بلغت الحكوم بلغت الروح وبلغت أو بلغت الأرواح والنفوس الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون وبعضكم ينظر لبعض ينظر إلى هذا المعتدر عند الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ورسلنا الذين يقبضون روح العبد أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولكن لا تبصرونهم قد يقول قائل طيب الكلام هنا على على على على العموم ومع أن الله سبحانه وتعالى قصد بعضا من الناس وهو كل الناس حدثوا محتذى ولا فيه واحد محتذى وحدثوا بعض الناس دون البعض الآخر الصحيح بأن الله جل وعلا قصد البعض لا مانع من أن يطلق من أن يطلق اللفظ عاما ويراد به البعض وليس الكل الالين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وكل الناس قالوا لهم ذلك ولا هم البعض اللي قالوا اللي هم جاءوا ليخبرون النبي يخبرون النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن أبا سفيان يريد أن يرجع بعد أحد ليستأصل شافة المسلمين بعض الناس إذا قد يخاطب الله عز وجل عباده بصيغة العموم ولكن يريد به البعض وكأن الله سبحانه وتعالى كأن هؤلاء أن الله جل وعلا يوبخهم هنا على ما سمع منهم أنهم قد يمتنعون عن الموت أنهم يقدرون على الامتناع عن الموت فلذلك الله جل وعلا يقول فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون حينئذ حين حين يحتضر أحدكم وتحضره الوفاة تنظرون إليه ونحن أقرب إليه منكم وملائكتنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولكن لا تبصرونهم فلولا إن كنتم غير مدينين يعني هل لو كنتم كما تزعمون بأنكم غير محاسبين ولا مجزيين وأنكم تمتنعون منا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون خلاص إذا بلغت روح الحرق فارجعوها ممسان إن كنتم كما أنكم تنكرون البعث والجزاء والحساب، فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مدينين يعني غير مجزيين، ولا محاسبين، ولا محاسبين، ولا مبعوثين، خلاص أرجع هذه الروح. ترجعون إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم تمتنعون من الموت وأنكم تمتنعون من الحساب والبعث والجزاء. إذن فجواب فلولا ل إذا بلغت الحلقوم وجواب فلولا جواب إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين ولا محاسبين ولا مبعوثين ترجعونها لو لو لو كانت ترجعونها كنتم صد لو كنتم صدقين في ذلك أرجعوا هذه اللحمة غساني طب هاد واحد محتضن وجمع له من بأقتراحه اجمع له الناس والأطباء والحكماء من مشارق الأرض ومغاربها وخليهم مرح إذا بلغت الحلق مننا يرجعوا إلى الزلوة تحت موازنهم لا يستطيعون سبحان الله أعجز لفلقه عز وجل عباده في ذلك وإنهم يقفون مبغوتين من منتظرين خروج هذه الروح لكن لا ترجع موازنهم لنتحدثهم الله سبحانه وتعالى بذلك وفي هذا التحدي تذكير لهم بما ينتظرهم من الموت والمصير إلى الله عز وجل ومعنى الموت والمصير إلى الله هناك مسألة عظيمة فمن علم أنه لله راجع فليعلم بأنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وكما واجه الله عز وجل لأعباده في أول الصور واجه المكذبين من عباده واجههم بتصنيف الناس في القيامة إلى أصناف ثلاثة وكنتم إذا وقعت الواقعة وذلك في القيامة ليس الوقعتها كاذبة خافلة رفعة إذا رجت الأرض ورجع بست الجبال بس فكانت باءة منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون هذه أصنف الناس يوم القيامة كذلك عند الاحتضار سوف, سوف يصنفون هذا التصنيف وهم ما زالوا في الدنيا هذا تصنيف للمحتضرين في الأول تصنيف للناس يوم بعد البعث في, في القيامة والثاني تصنيف للمحتضرين أما إن كان من المقربين وهذا هو سنف من أصناف المحطة هذا على أصناف الناس كما يبعثون على ذلك يوم القيام كذلك هذه الحالة التي يخرجون عليها من الدنيا فأما من كان من المقربين من السابقين الأولين والسابقون السابقون أولئك المقربون الذين سبقوا إلى الله عز وجل بالخيرات والذين سبقوا في كل ميدان تتسابق فيه وتتنافس فيه أصحاب النفوس الزكية فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان فيها قراءتان القراءة الأولى فروح بفتح الرأى وريحان ورقراة ثانية فروحهم ولي قراءة يعقوب في ويد ويس قراءة متوتيرة فروحهم وريحان وجنّة نعيم ولقراءة صحيحة تلما قراءة متوتيرة فقراءة سنة متبعة فالقراءة لا لا لا يتطلب لها ترجيح مش عنا ذكرنا قبل هذا القراءة القراءة لا لا يتطلب لها ترجيح يعني ال ال الخلاف في القراءات ليس كخلاف في الفقه فقه له راجح وهو مرجوح لكن القراءات كل كل وصيحة وال والقراءة صلته المتبعة إذا فروح صحيح القراءة الأولى صحيحة روح صحيحة أيضا وال والمعنى على قراءة الأولى على قراءة الفتح فروح أقوال المفسرين فروح يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول راحة ومستوح أو ومستوحة فالروح يطلق على الرحة يطلق على الرحمة على الفرح على المغفرة كل هذه الأقوى الصحيحة لأن المقربين في هذا السياق حين يعينون بشاوة الله جل وعلا نعم كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه الذي يقول امام وغيره نعم, نعم يأتيهم ملعكة يبيضوا الوجوه كأن وجوههم الشمس نعم فيحيطون في في في في به ويقولون لو اخرجي ايتها روحي الطيبة في روح وريحان ورب غير غطبة يعني في حالة عظيمة إذا اذا نروح هنا بمعنى الفرح يفرحون عند الموت وبمعنى اللحمه وبمعنى المغفره وريحان طب هذا هذه روح وروح الروح بالضم معناها هي الروح فعلا فروح وريحان ومعناها أن أرواح المقربين لا تخرج إلا بعد أن يؤتى لها ريحان من الجنة ريحان على القول على القراءة الأولى وال وال الريحان هو النبات المعروف ريحان نعم ولكن يؤتى به من الجنة لهؤلاء المقربين فالقراءة الثانية فروح وريحان أن أرواح المقربين تجعل في ريحان من الجنة يعني لابد يعني ما من ولي لله جل وعلا مقرب إلا ويؤتى له بالريحان أولا فشم هذه الريحان من الجنة ثم تقبض روحه بعد ذلك فهذه على على قراءة الضم فروح وريحان أي أن أرواح المقربين قبل قبضها لابد أن تشم ريحان من الجنة إذا قال فروح وريحان وجنة نعيم ينظر إلى الجنة قبل خروجه من الدنيا وهذا هو هو هو سبب فرحه وسروره وسعادته لذلك وجنة نعيم يراها وهذا حال السابقين إلى الله جل وعلا بالخيرات فأما إن كان من المقربين <تصفيق> نحك منه خلاص <تصفيق> في نفسك فروح وريحان وجنة نعيم إذن روح تشمل معنى الفرح والسعادة والرحمة والمكفرة والريحان هو هو ريحان أنه يعني وكذلك على قراءة الضم أنه لا تقبض نفس المقربين إلا بعد أن تشم هذا الريحان يؤتى لهم بريحان من الجنة فيشمونه ثم يقبضون بعده وجنة نعيم يعرض له له مكانه في الجنة وفي الدنيا مازال عند الاحتضار صل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من من المقرنين. كيف؟ لكن يعني الطبع في في وحمة الله جل وعلا وإلا فف والله آله لكل زمة لا آله لكل زنب وضيعة وخطيئة وإثم. لكن ما هو إلا فضله هي وحمته. فنسأل الله جل وعلا بفضله ورحمته وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من السابقين إليه بالخيرات نحن يعني نسيء الظنة في أنفسنا ونحسن الظنة في الله سبحانه وتعالى ما هو إلا فضل وحلم إنه هو البره الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحنا وجنة عين نقيم رحم الله تعالى يقول والله ما شملنا لذلك رائحه وقيم الله تعالى العالم الكبير تكلم على السابقين بالخيرات قل والله ما شمن لذلك رائح فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجدة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين هذه الدرجة الثانية الصدف الثاني عند الاحتضاء أيضا يكونون على هذا التصنيف فسلام لك من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقتصدون الذين اقتصوا على أداء الواجبات. فهم أيضا من أهل السعادة وهؤلاء هم الأباء. إن الأباء لفي نعيم على الأرواح ينظر. فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك يشمل أن الملائكة تسلم عليهم وتخبره بأنك من أصحاب اليمين في الجنة. تمشي عند الموت. هذا المعنى دل عليه ايضا قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا هبذ الله ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عليهم الْمَلَائِكَةُ حتى الاحتضاض أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تحزنوا وابقوا بالجنه التي كُنْتُمْ توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره كنا معكم في الدنيا على على عنكم وندافع عنكم ونحن معكم كذلك في الآخرة حتى نوصلكم إلى جنات النعيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعمل إذا قولوا فسلام لك من أصحاب اليمين أي أن الملائكة تسلم عليهم وفي سلام الملائكة عليهم أنك سالم من عذاب الله عز وجل حيث تسلم عليهم الملائكة هذا على سلم سالم السلام من السلامة، فأنت سالم من عذاب الله جل وعلا لأنك من أصحاب اليمين، فتبشوه عند موتي كذلك. وهذه أصناف الفاضل، صلى الله عليه أن ألا يحمنا وإياكم من من هذه الأصناف؟ وأما الصنف الثالث وليس ثمة صنف آخر؟ صنف الثالث وأما إن كان من المكذبين الضالين وهذه حالة احتضار أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة المشؤم أصحاب الشؤم في الدنيا وفي الآخرة هم أشأم الناس في الدنيا وأشأم الناس في في الآخرة والشؤم يلاحقهم منذ أن كانوا في الدنيا إلى أن يستقروا في سقر وما وما ما سقر لا تبقي ولا تغل وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم هو في حال احتضائي والنزل هو ما يعد للضيف عند أول قدومه فيقدم له شراب من حميم يسأل الله السلام والعافية هذه ضيافته كما كما أن الله جل وعلا قل إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هؤلاء ضيافتهم كذا فنزلوا من حميم أول ما يعدل عند احتضار قدم له شراب من حميم وتصلية جحيم ويحرق جمعه هو في الدنيا ويرى مقعده في جهنم وفي الدنيا وتصلية الجحيم يغمر في هو كذلك في الدنيا عند اعتضاره مقدمة له بما سيوقاه فنزل من حميم وتصلية الجحيم ولما كانت هذا التصنيف أنه هو الحق الذي لا مل فيه يعني لا تشكون في في تصنيف الناس هذا عند الاعتضار قال الله جل جل إن هذا لا حق اليقين إياكم أن تشكوا في ذلك إن هذا لا حق اليقين معناه الحق اليقين فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته أصل هذا الكلام إن هذا لا هو الحق اليقين معناه كذا لكن أضيفت أضيف الموصوف إلى صفته إن هذا لهو حق اليقين أصلح إن هذا لهو الحق اليقين الذي لا شك فيه أبدا إياكم أن تشكوا في تصنيف الناس هذا وهذه هي كما, كانت أص... كما... كما هي أصنافهم عند الله جل وعلا في القيامة فهذه أصنافهم عند الاحتضاء فليختروا كل واحد منكم لنفسه المكان الذي يريده لنفسه هو في الدنيا الآن. إذن هذا الكلام رحمة من الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدم الناس على ذلك فيعلمهم الله سبحانه وتعالى ولذلك الوعيد من الله جل وعلا الوعيد هذا في طياته الرحمة لأنه لو تركهم عالمهم عليه سيلقون ذلك إذن هذا رحمة من الله عز وجل بإعلاده فليخطر كل واحد منكم لنفسه ما يشاء الله. إن هذا له حق اليقين الحق اليقين الذي لا شك فيه ولا نفس فيه عندنا في حق اليقين وعندنا في علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وعندنا هنا حق اليقين سلسة علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لو كنتم تعلمون العلم الذي هو العلم اليقين الذي لا شك فيه لأيقنتم ببواركم وهلاككم ولا ولا ولأقلعتم عما أنتم عليه من الكفر والشرك لو علمتم العلم الصحيح كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لكنتم علمتم بواركم وشؤمكم ثم لترونها عين اليقين حترونها بعيونكم هكذا يعني أنا ممكن أمثل لك على علم اليقين وعين اليقين كل واحد في يعرف ان في مسجد البخاري ولا لا يبقى يبقى, يبقى يبقى هذا اسمه ايه علم. علم اليقين لكن وانت وانت وانت داخل المسجد الان ورئيت المسجد يبقى هذا ايه عين اليقين طب طقيته بعينك اهو جزا مش كده يبقى انت قبل ان تأتي المسجد عارف ان في البخاري موجود يبقى هذا علم اليقين لان مفيش لان لا يلتمس عليك العلم في ذلك ولما تأتي المسجد وتراه بعينك هذا عين هذا عين اليقين فتصنيف الناس على هذا هذا هو الحق اليقين الذي يجب أن تؤمن به وأن تعلموا وأنه لا لبس في ذلك هذه أصناف المحتضين عند الموت إن هذا لا هو حق اليقين وذلك استعملت هنا استعملت أنواع من المؤكدات استعملت إنه واستعملت اللام الداخلة على الخبر واستعمل كذلك الجملة الإسمية ووصف الحق بأنه حق اليقين وأضيف الحق لليقين فسبح باسم ربك العظيم وهذا التصنيف من الله جل وعلا وإخبار الله عز وجل بذلك هو نعمة عظيمة الله وإخبار عن كمال قدرته وجلاله وعظمته فوجب عليكم أن تسبحوا الله، تسبحو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتنزحوه عن كل نقص وعن كل عيب، وعن كل ذو عن والشريك والولد والمشئل والصبي فسبح باسم ربك الناصري، سبحان الله الذي الذي أعظم من كل عصيم، ولا أعظم منه سبحان الله تعالى. ولما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عن عندها السنة اجعلوها في في وقوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه اجعلوها في سجودكم فالركوع يليق به فسبح باسم ربك العظيب يستحب له ذلك والسجود يليق به سبحانه ربك الأعلى أخي هذه السورة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه